وَكَمْ أَنْذَكْنَا قَبَلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَخُشَاءً هُمْ أَشَدُ one up. God bless you. O يَوْمَ يُنْسَأُ نَصْرٌ خَلْقُ التَّنْزِيلِ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّنَا نُؤْمِنُ ذلك خشر النار الله أكبر الله أكبر اشهدوا أن لا إله إذا الله اشهدوا أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا للصلاة يرحمكم الله سووا صفوفكم واستقيموا واعلموا أن تسوية الصفوف من إتمام الصلاة استقيموا واعتدلوا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 تَكَلَّمُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وَلاَ حَمْلَ عَلَى نَفْسٍ إِلاَّ وُسْعَهَا ۚ إِنَّهُ كَانَ حَكِيمًا خَبِيرًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَذِيَ لَوْنَا أَنْ هَذَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقَ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُ